119. والله إن يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم, إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحر 110. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 111. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا 112. ذلك أمر الله أنزله إليكم 113. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 114. من حيث سكنتم من وجدكم 111. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم 112. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 113. فإن أضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستردع له أخرى لينفق قَدُ سعة من سعته ومن قُدِرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكا اين من قريته اتت عن امر ربها ورسله فحاسدناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا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 111. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور 112. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات, يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 119. قد أحسن الله له رزقا 110. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن